بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتبلي ونتي يا يار رمضان قرنن دراسو مني قرنن ولاكاسو مني قرنن اخراسو مني ايدا فقلوي نيتين جيرو ايدا تنافيرو قلوي نو وان تقوتو قوان حججت جون وقب نتو يجيرا رسولكنتيو ديرقامو دا نجهچورا ذا كان فيتري تو ني واداكن ذا كان فيتري دردر سول ذا كان فيتري واجبى ناما هلكن عيداتا لو كاغو يا عيداتا وانيا تو قبوررتي واجبى جچورا مال في جنان ناما هي سهيوم ما هلكن لو كاغو يا ذا كان فيتري دا, في. دا. كواجباته ماليفي والجلاله ابليما جدو مسلم توتات في جاء سودال نمن مسلمه مسلم هاغر غارو قباتان دبا هكنو كوا حركا قبو نمركتي وار كانقم ني هاغر غارو حجهچود نمن گمچو قبو نمر گمچون كم ني وانيا تو دبي اساب كني ها طهرته للصائم نما صومه نقول قل لسيتي رمضان اي ساتي ونتقط قيورا ريت نجدى اكرم رمضان نتا اولن فو دم لي وني صغود يوجراتي زكاه فطريه تنيرو كنتو ربينا نقول قل لسيني ررا اولن فو دجتو زكاه فطريه نتا كنمتو نامن المسلمات قلوبو نما اي ساجلات ماتي اي ساتهينا نما اي صبرت تجراتو كَبِيرُ جَجُّ كِيَا هُنْدَاهُ الْرَبَاسُ بَرْبَاكُسَ جَجُّ حديثة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكيداً أجا جيسان دبرسن عبدالله بن عمر تنوهما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفتر صدقة الفتر إلى رسول ربي أجا جنيجاً عن الصغير والكبير بُدَّا لين أكباث سِقَّا لين أكباث. حتى خادمني اللي أكباث رسول ربي صلى الله عليه وسلم أجا جنيجا ذا كان في تريس هجم كوبو تقاتوا يبها جججو كوبو تقاتوا شنجا والاتقاباني شنجا لما هماري أفرجججو وانت الركن من المثنو وانو بيسو نياتي التنجيراتو بيقامدينياتو يوتات قامدين تافي أقسمة روزة أقسمة بقول وانو بيسو نياتو جججو وَرِي جَرِين طَافِين هِن كَنَدَم تُورِي جَدُ الله هِن جِرَاحَا تَوْ وَلِي گَلَانْ بيّا نْيَاتَ بِيَّايُو كَتَا تُتَاتِي هُومَ نَبِيَّ سِنْ نْيَاتُ رَاكِنْ نَمَجِتُو گَرُو وَنِي بَرْبَاچِ سُو وَنِي إِگَا تُ بَرْبَاچِ سُو نْيَات مَگَنْدَ سَنِيُّو خَنْ نْيَات مَبِيَّ سَنِي تَهُو رَجِتُو كِ سَتُو قَمَادِي فِي گَر بُو يُوتَ هِي حَالَان حَالَان بَرْبَاچِ جَادَا يَوْرُوزَ صَلَاة هِي قَجِيلَان بَرْبَاچِ سَادَا Yaron zakafi tiri tanaba Adunga adun gadi borunta in niyoka ta huta ate waita adun gadi sente idni salanni ga hootuje chu ida salanni ga wari ulamaa garin maljeda buiya to koyo ka buiya la maki dore garu aukata bareda filachu da adun gadi ايدف غديبهيتن عيد صلاتوتي با سوبر باكي تجچورا ربن الان ذاك فتري نورها قبلوا ور ذاك فتري كنه توله ربين كنه نحاتا تفو ذاك ان فتريت نحتا او جولله ام مدلترله با سوبر باكي ادن ميو جوللهن دلت با سوبر باكي امته دراني را ور علم غراجي ر ر بافو يجرا غارين اجولله تينايو بي اراجراتله اجولله سن ر باسو نور تذك ما قمنا رب بنو لاني وروان كنت وان صدقه وان زكابه فتو ارغ تربين كن نحاتازو ورتين گمدي زكابه تري في, في راباتي گرا ايدات مرقانا گمداد منو هندكن الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته